أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنون ما تقولون ما لا تفعلون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 يا قوم ما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني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 ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليضفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا أَهَذَلْكُم عَلَى تِجَارَةٍ تَنْتَجُونَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدو ذلك الفوز العظيم وَأُخْرَاتُ تُحِبُّ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ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 فَأَيُّ يَدِنَا الَّذِي نُمَامُ عَلَى عَدُوِّهُمْ فَأَصْبَحُوا ضَالِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين عمّنوا التوراة ثم لم يحملوا هاك مثل الحمال يحمل أسفاغا إئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن أولياء لله دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 من يوم الجمعة فاسعوا إلى بكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فَإِنْ فَضْلَ اللَّهِ وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ تَجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاُنْفِقْ إِلَيْهَا وَتَرَكُكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ من الله ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله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 ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا وَرُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُجُّونَ وَهُمْ مُشْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ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 والسماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين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 قبل أن يأتي أحدكم الموج فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وَلَنْ يُؤْخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِّمَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يُسَبِّعُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن سوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَبِأْقُمْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بأنه وكانت تأتيهم رسلهم من بينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا الليل تبعتم قل بلا وردي لا تبع ثم ثم لا تنبأ بما عمتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ما صالحا يكفر عنه سيئاته